الحب أقوى من الخمر ملأ حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك المدمن الفقير حتى أخرجه من بيته مرارا شوقا إلى نبيه يريد أن يعبر عن مشاعر لا توصف فتحمله تلك المشاعر فوق ما يحتمل تحمله إلى السوق فارغ الجيب يتجول بين الباعة والدكاكين وتجول عيناه بين البضائع التي يتمنى لو ملأت بيته يبحث عن ألذها فلا يرى مثل السمن والعسل أحب إلى قلبه تنتقي عيناه أطيبها فيشير نحوها فيخرجها صاحب الدكان ويمدها له وينتظر الثمن فيرجوه أن يمهله أياما للسداد فيوافق التاجر في أجواء ثقة وفرتها الدولة الإسلامية ينحن الفقير إلى عكة السمن والعسل فيحملها وينطلق بها ليس إلى بيته الخالي ولكن إلى بيت قائده صلى الله عليه وسلم الذي لم يعنفه يوما لم يكشر في وجهه لم يعيره بذنبه أو يسخر منه انطلق تحمله السعادة يحلم بدعوة من نبيه يحلم بمرافقته في الجنة وعندما يصل يطرق بابه ويستأذن ويدخل ويمد لحبيبه الهدية فيقبلها صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف والسعادة تملأ ثيابه وتمر الأيام ويتأمل التاجر حساباته فيبحث عن الرجل حتى وجده فإذا هو مفلس وتأتي المفاجأة فبدلا من أن يأخذه التاجر إلى القائد ليشكوه يقوم الفقير باخذ التاجر إليه صلى الله عليه وسلم يسير بالتاجر والتاجر تاجر متعجب من جرأته حتى إذا وجده سلم عليه وكأن شيئا لم يحدث ثم يقول يا رسول الله أعطي هذا ثمن متاعه فينظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الذي لا يكف عن إضحاكه وحبه فيبتسم ويسدد ثمن الهدية كان صلى الله عليه وسلم لطيفا بشعبه فلا يلامون حين تخرجهم قلوبهم من بيوتهم شوقا إليه ما أكثر ما تخرج القلوب أصحابها وأسعد المحبين من يجد محبوبه كهذا الرجل الذي خرج لهفةً لنبيه ولما وجده اشتاق إليه وهو أمامه فاحتز من قلبه سؤالً يقول متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ فاتشى الرجل فلم يجد سوى قلبه، فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فإذا الحب يحلق يرفرف به فوق السماوات، حين بشره صلى الله عليه وسلم فقال، أنت مع من أحببت سمعها تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم فطارت قلوبهم فرحا وقالوا ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت هكذا كانت الطيبة كانت مدينة للحب، فأين تجثم الكراهية؟ إنها هناك قرب عرفه في منطقة عرنة بالتحديد. هناك يقبع طاغوت اسمه خالد بن نبيح. وهو الآن قد جمع جيش لغزو المدينة دون سبب دون سبب سوى الكراهية للتوحيد ودولة الإسلام.